الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين الصوت وعلى عائله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اما بعد ففي هذه الليلة ليلة الخميس التاسع عشر من شهر ربيع الثاني نجتمع في اخوتنا في المسجد النبوي بعد الصلاة المغرب وعلى كرسي اخينا الشيخ ابي بكر الجزائري والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا نتكلم الان بما يسر الله عز وجل من تفسير السوره التي استمعنا اليها في قراءه امامنا في صلاه المغرب ألا وهي, قوله الله ألا وهي قول الله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب من كل نفس لما عليها حافظ يقسم الله تعالى بالسماء والسماء هنا يحتمل أن يراد به كل ما عليك كل ما عليك فهو سماء ويحتمل أن يراد بالسماء السماوات السبع فيكون مفردا اريد به الجنس فيعم كل السماوات وأيا كان فإن الله تعالى لم يقسم بشيء إلا وهو دليل على آية من آياته عز وجل فهذه السماوات الواسعة الأرجاء العالية البناء القوية بناها الله عز وجل كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وقال تعالى والسماء وما بناها وإياك يا أخي أن تعتقد أن قوله والسماء بنيناها بأيد أن الله بنى السماء بيده كلا فقد قال الله عز وجل ثم استوى السماء وهي دخان فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها قالت, أتي... قالت أتينا طائعين، فالله تعالى خلق السماوات بالكلمة، ولا وليس بيده جل وعلا، ولهذا يخطئ من يظن أن قوله بأي جمع يد، وإنما هي مصدر آدا يأيد وال المصدر ايد كباء يبيع والمصدر بيع ولهذا لم يضف الله الى نفسه كما اضافها في قول الله تعالى اولم يروا اننا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما وعلى هذا فلا يجوز ان نعتقد بان الله خلق السماء بيده او بايديه ابدا بل, ها بل ايد مستر الاخ ام مستر ايش تفضل استرح ها. ايد مستر ايش ما هو الفعل استرح ظاهر أنكم ما درسوا النحو مصدر آد يأيدو والمصدر مصدر أيد مثل مثل بائع يبيع بيعا كلا يك أصلا ترى يا اخي كلا يكيلو كيل طيب أسر هذه السماوات العظيمة جديره بان يقسم الله بها حيث قال والسماء فالواه هنا حلف قسم والطارق معطوف على السماء والمعطوف له حكم المعطوف عليه وعلى هذا فيكون الله تعالى اقسم بالطارق وما هو الطارق قال الله عز وجل تفخيما له وما ادراك ما الطارق يعني أي شيء نعلمك عن هذا الطارق الذي كان جديرا أن نقسم الله به فسره الله بقوله من يعرف النجم الثاقب هذا الطارق وسمي طارقا لأنه يبرز ليلا والطارق في اللغة العربية هو القادم إلى أهله ليلا أو الوافد ليلا وعلى هدف الطارق هو النجم الثاقب يثقب ايه يثقب ظلام الليل بضيائه ولهذا لو خرجت الى محل ليس فيه كهرباء لو وجدت انوار نجوم ظاهرة بينه فهو يثقب الظلام بضيائه ويثقب الشيطان بشهابه يذكر الشيطان بشهابه الشيطان الشياطين تتراكب حتى تصل الى السماء لتسترق السمع ولهذه الشياطين كهان في الارض يتولونهم ويتلقونهم فياتي الشيطان بخبر السماء ثم يشيعه الكاهن بين الناس ويكون اعني الكاهن حكما بين الناس يحكم بينهم ولهذا كان كانوا في الجاهليه يأتون إلى الكهان يتحاكمون اليهم لكن الإسلام أبطل ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذن النجم الثاقب يثقب ايش يتقب يتقب الظلامة بضياء هذا واحد ويثقب بشهابه بارك الله فيك هذا التفسير تفسير من النجم الثاقب تفسير من تفسير الله عز وجل ولا أحد يفسر القرآن بمثل ما يفسره من تكلم بالقرآن وهو الله ولهذا يقول علماء يرجع في تفسير القرآن أولا إلى تفسير الله عز وجل ثانيا إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفسير يعارض ذلك أبدا ثم إلى تفسير الصحابة ولا سيما الفقهاء منهم المعتنون بالتفسير كعبد الله بن عباس ثم إلى أكابر علماء التابعين الذين تلقوا تفسير القرآن عن الصحابة رضي الله عنهم مثل مجاهد بن جبر فهذه كم مرتبة مرتبة يرجع في تفسير القرآن إلى إيش منتبه لا استرح اربع مرات أولا تفسير الله ثانيا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا نعم طيب رابعا ائمه التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابة بارك الله فيه استرد. تفسير الله فإن له أمثلة كثيرة في القرآن وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والعمر يومئذ الله القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة ما هي يوم يكون الناس كالبراش مبذوث والأمثلة كثيره في هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام أيضا له أمثلة منها قول الله تعالى للذين احسنوا حسنا وزياده للذين احسنوا حسنا وزياده الحسن مبتدا مؤخر وللذين اذا قلنا ان الحسن مبتدا مؤخر صارت الذين الخبر مقدم وزياده فما هي الحسنى وما هي الزياده ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بان الحسنى هي الجنه وأن الزيادة هي النظر الى وجه الله الكريم اسال الله تعالى ان يوفقني واياكم لذلك وان يجعلنا مما يراه ربه وهو راض عنه ويرى ربه وهو راض عنه فسرها النبي عن عليه الصلاه والسلام بانها النظر الى وجه الله لو ان احدا قال بالزياده بغير قال في الزياده بغير ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام هل نقبله عجيب ابدا لا نقبل مهما كان وعلى هذا فيستفاد من هذه الايه الكريمة للذين أعصدهم حسن وزيادة أن أهل الجنة يرون الله عز وجل يرونه رؤية قلبية أو رؤية عينية الأول والثاني أهل الجنة يرون الله عز وجل رؤية قلبية او رؤية عينية رؤية عينية يرونه بابصالهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وقال في هدين اخر كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وفي الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة ولا ألب ولا أنعم ولا أطيب من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك وحينئذ نؤمن إيمانا عقديا جازما بأن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة في الجنة بابصارهم كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته فإن قال قائل أليس الله تعالى قال لموسى حين قال ربي أرني أنظر إليك قال لم تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فالجواب من يعرفه أصبر أنا ما سألت توجيها توجيهها أليس الله قال لموسى حين قال ربي أرني أنظر إليك قال لم تراني نعم خطأ بلأ طيب. بل قال ذلك اسمع. لكن موسى سأل الله الرؤية في الدنيا والرؤية في الدنيا لا يمكن لأحد أن يرى الله عز وجل أبدا لأن, لأن الأبصال لا, لا تتحمل ذلك ولهذا ضرب الله له مثلا فقال انظري للجبل الجبل كما نعلم جميعا أصم أحجار غليظة متينة فإن استقر مكانه وبقي على حاله فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل ماذا كان الجبل جعله دكا انهج وحينئذ خر موسى صعقا اغمي عليه لانه رأى امرا هائلا لم تتحمله نفسه فلما افاق قال سبحانك أي تنزيها أن نحيط بك أحد وأنت أعظم من من كل شيء تبت إليك وأنا أول مؤمنين تبت إليك من أي شيء وهل أذنب موسى حتى قلت تبت إليك؟ يا جماعة، تفضل. لا اسفح هو سأل ما ليس له به علم سأل ما ليس ابنها به علم. ولهذا لما قال نوح ربي إن نبني من أهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين ماذا قال الله له قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اخذك ان تكون من الجاهلين ولهذا تاب موسى من هذا السؤال الله المستعان ومنا الان طلاب علم اذا مروا بصفه من صفات الله جعلوا يمزقونها ليس ينكرونها لكن يتنطعون ويتعمقون فيها حتى اصبحوا ممثلين للرب عز وجل بالخلق يبحث معك يقول ان لله اصابع حق لله اصابع ايش الاصابع يقول لك كم الاصابع له اظفار له فواصل وما اشكى ذلك هذا حرام مسائل الصفات اومن بها على ما جاءت ولا تسال إن سألتها لكت وانظروا إلى الائمه رحمهم الله قال رجل الإمام مالك يا أبا عبد يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى سأل يسأل شو السوا كيف هو وما سأل عن المعنى لو قال ما معنى استوى أجيب لكن قال كيف استوى وهل أنت مطالب بأن تسعى عن الكذية أبدا أطرق مالك رحمه الله وهو في مسجد رسول عليه الصلاة والسلام أطرق برأسه حتى قام يتصبب عرقا ليش تصبب عرق من ثقل السؤال على نفسه صبب عرق ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء خير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه كلمات من نوع ما شاء الله يوفق الله من يشاء ويتفضل عليه بالكلمات التي تكون نبراسا للمسلمين يروي بعض العلماء ايروا هذا الكلام فيقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه لكن لفظ ما سقناه اولا الاستواء غير غير مجهول وغير المجهول يعني الأخ يعني معلوم يعني معلوم أحسنت. والكيف غير معقول يعني أننا لا ندركه بعقولنا وكيف ندرك كيفية صفة من صفات الله بالعقل والله عز وجل يقول في الحس لا تتركه الأبصار والادراك في الحس سهل كل ندرك في الحس حتى أبلغ العالم يدرك بالحس فالذي لا يدرك بالحس بمعنى لا تزك الابصار لا تحيط به لا يدرك بالعقل بمعنى اننا لا نعلم كيفيه صفاته ابدا والايمان به واجب الايمان بايش بالاستواء واجب لان الله تعالى اثبته لنفسه وما اثبته لنفسه وجب علينا ان نسلم به وان نثبته والسؤال عنه بدعه السؤال عن ايش عن الكيفيه ما هو عن المعنى لان المعنى يقول غير مجهول معروف لكن تسال عن كيفيه هذا بدعه ولماذا كان بدعه نقول كان بدعه لوجهين الوجه الاول ان الصحابه لم يسالوا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم ان الصحابه احرص منا على معرفه الله عز وجل ويجيبهم من الرسول عليه الصلاه والسلام الذي هو اعلم الخلق بالله فالسبب موجود المقتضي موجود انتباه المانع موجود ومع ذلك ما سالوا الرسول لأن يعلمون ان عقولنا اقصر وأحقر من أن تدرك كيفية صفة الله آمنوا بالاستواء ولا سألوا عنه وسبحان الله الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون عنه وانت تأتي في آخر الزمان تسعى عنه أأنت أعلم بالله منهم أأنت أشد تعظيم لله منهم أأنت أشد حب لله منهم كلا فهو بدعة لماذا اخ أخ اي لم عن بارك الله فيك السبب الثاني ان السؤال عن كيفيه صفات الله من سمات, من سمات اهل البدع وشان من سماتهم يعني من علاماتهم اهل البدع هم الذين يسالون عن كيفيه ليحرجوا المثبتين تعرفون أن في الصدر الأول من هذه الأمة ولا زال خلاف في صلاة الله انقسم الناس فيها إلى ستة أقسام ذكر شيخ الإسلام من تينير رحمه الله في آخر الفتوى الحموية من شاء نرجع عليه فلا أرجع لكن أهل الفتاة يجون لأهل الإثبات يقول الرحمن عالش استوى كيف استوى بل يداه مبسوطة كيف اليدين كيف البسط علشان إيش يتوقف الإنسان يعني ما يعرف هذا فإذا توقف قال اذا ما عندك علم ما عندك علم لسة كفأ لأن تسأل أنصبات الله احراج ولكن ذكر بعض أهل ذكروا كلاما جيدا جدا مفهما قال إذا قال لك الجهني إن الله ينزل السماء الدنيا كيف ينزل فقل له ان الله اخبرنا انه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل سبحان الله كلام مضبوط واضح اخبرنا انه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل اخبرنا انه له يدين ولم يخبرنا كيف لديه اخبرنا انه خلق ادم بيديه كما قال تعالى لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ولكن اللي جاء انسان يسأل كيف خلق بيده شوغر يجب علينا أن... ان نقول الخلق معلوم نعم ان الله اخبرنا انه خلقه بيده ولنخبرنا كيف خلقه ولا كيف يده وهذه امور غيبية يجب علينا ان نقتصر فيها على ما جاء به النص ولهذا اسلم طريقة فيما يتعلق باسماله وصفاته هي طريقة السلف الصالح الذين هم اهل السنة والجماعة اما غيرها من الطرق فانها كلها فاسدة لما يلزم فيها من اللوازم الباطلة لو لم يكن فيها الا مخالفة ظاهر الكتاب والسنة ومخالفة الصحابة رضي الله عنهم لان الصحابة يا جماعة مجمعون على الاثبات على اثبات النصوص كما هي فاذا قال قائل ما دليلك على انهم مجمعون على النصوص كما هي كنا لان القران نزل بلغه من؟, من واعرب العرب الصحابه نزل القران بلغتهم ولم يات حرف واحد من منهم يفسر القران بخلاف ظاهره فيما يتعلق باثبات الله إذن فهم مجمعون عليها ويحتاج ان نقول هذا النقل طيب لعلنا توسعنا شويه لكن ما في اذا نقول ان الله سبحانه وتعالى اذا فسر القران بشيء اخذنا به اذا فسره الرسول بشيء اخذنا به اذا فسره علماء الصحابة بشيء اخذنا به اذا فسره ائمه التابعين الذين تلقوا علم التفسير عن الصحابه اخذنا به ومع ذلك فليس بحجه نرجع إلى السورة إن كل نفس لما عليها حافظ أنا أسأل المعربين النحويين منكم تعرف هذه الجملة اللهم وفق نعم إن كل نفس لما عليها حافظ إن بمعنى ما ولما بمعنى إلا فيكون تطيل الآية ما كل نفس إلا عليها حافظ لأن إن إذا جاءت بعدها إلا فهي للنفي كقوله تعالى إن هذا إلا سر مبين إن أنتم إلا مبتلون وما اشبه ذلك من الآيات الكثيرة فإذا أتى بعد إن إلا فهي إيش؟ نعم طيب ولما بما نل يعني ما كل نفس الا عليه حافظ حافظ ايش يعتني يحفظ يحفظها ويحفظ عنها اما يحفظها فدليله قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه إيش؟ يحفظونه من امر الله هذا من القران من السنة من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا قبوا شيطان حتى يصبح هذا حفظ النفس لحفظ النفس حفظ النفس للمحاسبة يعني أن الله جعل على كل نفس واحد منا ملائكة يحفظون أعماله كما قال تعالى. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين هؤلاء الحافظون غير قوله تعالى يحفظون من الله من أمن الله فكل إنسان عليه حافظ يحفظه من امر الله ويحفظ عليه أعماله ومتى يكون الحساب عليها متى يكون حساب عليها قف مسكوم طيب إذن ليس عليك حرج من يعرف متى يكون الحساب على الأمام يوم القيامة ولهذا سماه الله يوم الحساب تستمع هذا الذي يكتب على الإنسان يحاسب عليه يوم القيامة وكيف يحاسب قال الله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا اقرأ كتابك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال بعض السلف والله لقد انصفك من جعلك حسيبا على نفسك والله هذا انصاف ما في واحد يدعي عليك ويقول هذا البينه والا قولك مردود هذا كتاب موجود اقرا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وما الذي يكتب في هذا استمع إلى قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب واحد على اليمين واحد على الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رقيب يعني مراقب عتيد يعني حاضب لا يغيب كلمه قول يقول العلماء انها نص في العموم لان النكره في سياق النفي للعموم لكن قد يقترن بها ما يجعلها نصا في العموم لا تحتمل شيء اخر فما هو الذي جعلها نصا في العموم تفضل لا ما هو مو... ما موصول هنا ما يلفظ ما نافية من هذا ها لماذا كانت جعلتها نصا في العموم لا من من, أصال... من أسماء لو علمك... لو كان عندنا واحد من علماء النحو لك... لفعل بك ما يفعل استه. ما في نحو عندك مضار ما يلفظ يقول من قول من حرف جر زائد، وإذا دخل حرف الجر الزائد على كلمة كان مؤكدا لمدلولها، يعني لمدلول السياق. ما يلفظ من قول نقول من حرف جر زائد إعرابا وليس زائدا معنى لأن معناه التوكيد، توكيد النفي. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي قول كل لقوة هذا قلنا قول للنفي المؤكد بمن معنى كل القول من خير أو شر أو لغو لأن كلام الإنسان سات تقسام خير وشر ولغو من كان يؤمن بالله ولم الآخر فليقول خيرا الذي هو واحد من اقسام الثلاثة اذا لا يقول اللغو ولا يقول الشر واستمع الى اوصاف عبادة الرحمن والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو، مروا كراما سالمين منه بعيدين عنه وما اكثر اللغو في كلامنا بل اتموا بل ما اكثر الزور والزور ليس الزور كل قول محرم هو زور وما اكثره ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد دخل رجل على الامام احمد بن حنبل وهو مريض وكان رحمه الله يئن من المرض تعرفون الانين يئن من المرض فقال يا أبي عبد الله إن فلانا وذكر اسمه من التابعين يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض حتى أنين المريض فأمسك عن الأنين رحمه الله أمسك عن الأنين يتصبر ويتحمل المرض ولا يأين خوفا من إيش من ان يكتب خوفا من أن يكتب اذا لما عليها حافظ نرجع للآية إن كل نفس أي ما كل نفس إلا عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق اللام لام إنا لله وإنا لله عشان. لام إيش لام الأمر ولهذا سكنت بعد الفاء ولام الأمر تسكن بعد الفاء وبعد الواو وبعد ثم قال الله تعالى ثم اليقضوا تفثم ما بعدها وليوفوا نذورها وليطوفوا بالمتاعتين ولهذا يخطئ بعض القرى فيقول هذا بلاغ للناس ولينذروا به هذا خطأ وهذا لحن نحيل معنا وأكثر الناس لا يحس بهذا الشيء هذا بلاغ للناس ولينذروا به صواب لخطاء ليش؟ لأن كذا سكنتها بعد الواو صارت في الأمر صارت لام أمر فيختلف المعنى ولهذا الصواب أن يقال هذا بلاغ للناس ولينذروا به تكسوها. وليعلموا ولا وليعلموا اذا قرى انسان وليعلموا خطا ولا لا يحيل المعنى ولا ما يحيل المعنى, المعنى لان يجعل الام لما امر وهي تعليل وليعلموا أن ما هو اله واحد وليذكر كنت عارف غلط ولي الذكر حين علمتكم الآن قريبا يا جماعة ولي الذكر لازم ولي الذكر يعني لو سكنتها اختلف المعنى فعلينا في قاعدة لام التعليل مكسورة دائما واضح القاعدة لام التعليل مكسوره دائما لام الامر مكسوره الا اذا دخل عليها واو العطف او فاو العطف او ثم واو من امثله طيب ينظر هذه لام الامر ولا لام التعليل الاخ لام الامر الدليل حسنا سكت بعد الفاء حسنا هذا دليل قضى الدليل المعنى ان الله أمرنا أمر الإنسان أن ينظر مما خلق خلق من ماء دافئ ماء الرجل يخرج من بين الصلب والترائب الترائب صدر والصلب ظهر خلق من هذا الماء المهين وأصله الأول خلق من ايش من تراب من طين من حمى مسنون هذا أصل الإنسان وما تولد منه مما ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. إنه على رجعه لقادر إن الله عز وجل إنه الضمير يعود على الله وإن لم يتقدم ما يعود إليه الضمير لكن السياق يدل عليه إنه على رجعه أي رجع من الإنساء لقادر متى يوم القيامة كما قال تعالى وهو على جملهم اذا شاء قدير انه على كل شيء وهذا واضح استجل الله عز وجل بالاشد على الاسهل هل الاشد الابتداء او الإعادة الاعاده اي نشد الابتداء اشد الاعاده اهون ويقول الاخ الدليل على أن الآده أهوى صار إذا كان لخاص ما يتكلم الباقي فضل أحسنت وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أي إعادته أهوى عليه وهذا واضح أن الإعادة أهوى من الابتداء فيقول إنه على رجل قادر فالذي خلقه من ماء إن قادر على أن يرجع يوم القيامة يوم تبلى السرائل انتبه يا أخي لهذه الجملة نسأل الله أن يقوينا وإياكم على إخلاصه يوم تبلى السرائل يوم القيامة اختبر السرائل ما الظواهر والسرائل القلب كما قال تعالى أفلا يعلم إذا بأثر ما في القبور وحصل ما في الصدور يوم القيامة ما يحاسب الإنسان على أعماله الظاهرة وإلا لنجح المنافقون لأن المنافقون يأتون بإش بالأعمال الصالحة ظاهر والصحة لكن على قلوب خاربة إذا كان يوم القيامة خالتهم قلوبهم تبلى السرائر فلا يوجد عند أحد من جات إلا من كان سريرته طيبه نسأل الله أن نطيب سرياتنا طيب يوم تبلس السرائر تختبر الحساب في الدنيا على الظواهر وفي الآخرة على السرائر وانظر إلى المنافقين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يعلنون الإسلام يأتون للصلاة يتصدقون ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام نشهد إنك لرسول الله ويذكر الله لكن قليلا إذا قاموا للصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والرسول يعلم بعضهم ولو نشاء لعريناكهم فلعرفهم لسماهم ولتعرفنهم في لحم القول يعلم ذلك وحتى إنه أسر إلى قذيفة بن اليمان اسماء جاء حينهم ومع ذلك لم يقتلهم لماذا فضل نعم لأن لا يقال إن محمد يقتل أصحابه فإذا قال قائل هؤلاء ليسوا أصحابا له لأنهم أعداء له كما قال تعالى هم العدو إيش؟ فاحذرهم إذن نقول هم أصحابه ظاهرا والحكم في الدنيا على إيش على الظاهر لكن في الآخرة على البواطن ولهذا اصلح سريرتك يا أخي اصلح سرياتك انظر يا قلبك هل في إيمان هل هو متعلق بالله لا يرجو إلا الله والآخف إلا الله ولا يستسلم إلا لله فاحمد الله وازدد من هذا خيرا خوفي بلع فاحذر ولعل بعضكم سمع قصه كان رجل ما من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة رواه البخاري في صحيح وكان لا يترك للعدو شاذة ولا فاذة شجاع مقدام مصيب رامي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار إنه من أهل النار فعظم ذلك على الصحابة كيف يكون هذا المجاهد البطل المغوار كيف يكون اهل النار عظم ذلك عليه فقال أحد الصحابة والله لالزمنه حتى أرى ما غايته فلازم صار معه ويمشي معه فأصيب هذا الرجل الشجاع بسهم من العدو فجزع كيف يصابه الرجل الشجاع البطل فسل سيفه ووضعه في صدره واتكع عليه حتى خرج من ظهره وهلك مات فجاء الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اشهد انك رسول الله وهم صلى الله عليه وسلم قال بما قال الرجل الذي ذكرت انه من اهل النار حصل له كيتو كيت وكيت فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. نعوذ بالله من ذلك. اللهم أعذنا من هذا. اللهم أعذنا من هذا. اللهم أعذنا من هذا. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. لأن قلبه فيه شيء فيه سريرة خبيثة أودت إلى سوء خافية. دس الله العافية. ولهذا. أحث نفسي وإياكم يا أخواني على إصلاح الباطن على تفقد القلب كلنا يتوضا ويطهر ظاهرة كلنا يتصل الجناب يطهر جسمه كله لكن القلب هل منا من يغسله كل يوم قلنا من يغسله